إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة كما ثم أما بعد إخوة الكرام العلامة الأولى القصة البيضاء يعني السائل الأضياد الذي يكون في القطمة في الكرسف عندما ينتهي الحيض أو ينقطع دم الحيد يخرج رحم هذا السائل أي إن كانت امرأة من أحد النساء لا تطفئ إلا بالجفوس يعني لا سائل يخرج بعد انقطاع الدم بحال من الأحام ودا اسا للمرأة التي رأت الدم في اليوم الاول ما طال والنقاط وانسف للمقreat على اليوم التالي السابق. او اليوم التالي وهذا التم إما السائل ال鉤 إذا رأت السائل ال鉤 تطهرت أو رأت الجفوس يعني لا سائل على الكطم لا شيء على الكطم لا بلل على الكطم إذا رأت التم وعيد هذه الحال الحائلة الحال رأت القه أي راى في الحيض الدم جائعها في اليوم الاول وفي اليوم الثاني انقطع الدم لكنها لم تر الطهر هناك بلل في القطنه لكن لم تر القصه البيضاء ولا الجفوف اما في الحاله الاولى فنقول اليوم الذي نزل عليك الدم فيه بعلاماته المعروفه التي بينها من سلم هذا دم حيض وانت هنا صرت حائضا لا تصلي أحكام الحيض لا بد أن تلتزمي بها وفي اليوم التالي عندما رأيت القصه البيضاء عندما رايت السنسة من النساء عندما رأيت الجفاف فاتهرت فاحكمي على أنك من الطاهرات فصلت رسولي وتلتزمي بأحكام الطاهرات وهكذا حتى ينقطع الدم فقالت المرأة سارثة فقد حدث مع المرأة هذا الأمر الذي تشرحه ومار الدم في اليوم الأول والنقاص الثاني والدم جاءها في اليوم الثالث والنقاء في الرابع وفي الخامس الدم والنقاء في السادس وفي السابع حدث النقاء واستدام. قلنا إذا دم هذه الأيام الأول والثالث والخامس هذه بعضها إلى بعض فتكون الحيض عندك او الحيض عندك ثلاثة أيام لكن هذه الأيام متفرقات. الفقهاء يسمون هذه الأحكام أن تلمم شمل الحيض. تضع في جانب والطن والنقاء في جانب اسمه اللقط ان تلتقط يوم الحل فتجعله مع اليوم الثاني واليوم الثالث مع اليوم الاول واليوم الخامس مع باقي الايام فتكون في ايام الدماء حائضا وتلتزم باحكام الحل وفي الايام الاخرى التي رأت فيها النقاء انها على طهرم هذا بالنسبة للأول تتعلق بها مسألة مهمه جدا على أن سعاد الأولى التي قالت في الخمسة أيام أو السبعة أيام ترى دماً وطرى طمراً جاءت الاخرى فقالت قد أوفيتم فيما قلتم لكن قد وجدت امرأة وأنا أعيش معها وهي امرأة دينة تريد أن تتعبد بالله جلتها على بسيطة تتعلم ما ينفعها تتعلم بالأحكام التي تخصها ويفرض عين عليها هذه المرأة لها إشكال قلنا ما هو الإشكال يا سعاد قالت الدم يأتيها في اليوم الأول ثم الطبر في الثاني ثم الدم في الثالث إلى أن بلغ العشرين يوم لجوزت العشرين هذا بقي معها أكثر من شهر قلنا إذا بقي معها أكثر من شهر فننظر في أيام الحيض الأول والثالث والخامس والسبع والتاسع إلى أن نجمع أيام الحيض، فوجدناها عبر تجاوزت الخمسة عشرة الخمسة عشرة يوما وأنا أدين الله بأن كنا لا تنسى واحدة من كنا ما حددناه بإذن الله أقصى مدة للحيض كأني أسمع أقصى مدة للحيض كأني أسمع امرأة لبيبة قريبة فقيها تقول أقصى مدة خمسة عشرة أو خمسة عشرة يوما نعم احسنت في الجواب اقصى مدة اكثر مدة يمكن ان ينزل على المرأة دم فيها دم الحيض خمسة, عش... خمسة عشر يوما خمسة عشرة يوما فاذا تجاوز وعبر الخمسة يوما في السادس عشر كنت انت لست بحال انت مستحادة قالت ماذا تقول كنت هذا دم ليس بحال. بحال لانه لما استمر معك وعبر وتجاوز الخمسة عشرة الخمسة عشرة يوما قد تاكدنا بأنه ليس بدم حي قالت ماذا, ماذا أفعل كنا لو, لو, لو نظرت او راجعت أو كنت قد سجلت البرنامج الذي بينا فيه اصناف النساء مبتدئه معتاده مميزة فانظري نفسك أنت معتاده لك عدم مضطربة قالت نعم عندي آدم الطربة سبعة ايام قلنا اذا سبعة ايام انت حل وباقي الايام هذه التي الاول والثالث والسابع والخامس لاننا اتفقنا على ان اليوم الثاني التي رأى الذي رأى فيه الطب نقاء طاهر تلتزم باحكام الطاهرات فقلنا لها اذا انت سبعة ايام تعتادين السبعة ايام ينزل عليك الدم ثم لنظر لمرض بغير ذلك للحبوب التي اخذتها ابطربت عندك العادة فاستمرت هذه الايام الزائدة عن سبعة ايام استحاض وانت لدمي نفسك في السبعة ايام وفي اليوم الثامن اذهبي فارتسلي وصيني وصلي وارتسلي باحكام التهلات. هذا بالنسبة للمرأة التي ترى الطهر يوما وترى النقاء يوما ترى الطهر والنقاء يوما وترى الحيض يوما وعبر الدم تجاوز الخمسة, الخمسة... الخمسة... الخمسة عشر يوم الحالة الثانية والقسم الثاني من هؤلاء النساء المرأة قالت أنا نسب ما تكلمت به أرى الدم يوما وأرى وينقطع عنه الدم يوما آخر قلت لعلك فقيمة تقولين ترين الدم يوما وينقطع يوما اخر لم لم تقولي انا لم اطر في اليوم الثاني لما لم تقولي ارى الدم يوما وارى النقاء يوما قالت لاني لا ارى النقاء القصه البيضاء لا تاتين والسائل الابيض هياتين وانا اطر به ولو كنت اكبر بالجفاف لا ما ياتيني الدم اذا ياتي الدم وينقطع فاذا كان الدم ياتيها وينقطع الدم قلنا لها أنت رئان نبد أن تنظروا في اليوم الذي جائك الدم فيه أنت حار واليوم الثاني الذي قطع الدم هل رأيت الجفوف قالت لا هل رأيت القصة البيضاء قالت لا قلنا هناك بلل قالت نعم قلنا إذن هذه سفرة كدرة وهي تابعة للدم فتكون حاؤدا أيضا في اليوم الثاني الذي قطع فيه الدم ولم ترى القصة البيضاء قالت أنتم تقولون ذلك بدليل اين الدليل؟ قلنا الدليل حديث عائشة رضي الله وارضاها انها قالت لا تعجلنا او قالت للمرأة التي بعثت بالدرجة فيها الكرسف فيها السفرة الكدرة فيها البلل ليس فيها السائل الابيض لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يبا اذا هذا اليوم الذي قطع فيه الدم لكن من قطع فيه البلل ولا السوائل التي تنزل من المرأة تحك... فإننا نحكم عليه بالحيط ويكون هذا اليوم اليوم الذي انقطع فيه الدم نسحبه ونعطيه حكم اليوم الذي نزل فيه الدم وهذا عند الفقهاء اسمه السحب تكون اليوم الاول عندما نزل الدم عليها حائضا واليوم الثاني انقطع الدم لكن... لكنها لم ترى القصة البيضاء لكنها لم ترى الجفوف نقول نسحب هذا اليوم ايضا ويكون تابعة لليوم الاول والتابع يأخذ حكم المتبوع فاذا هو هذا حكم هو حج واليوم الثالث نعم واليوم الرابع ايضا حج فنجمع الايام التي نزل فيها الدم واليوم الذي قطع فيه الدم لكنها لم تردته فنحكم على كل الايام بانه حج قالت الحمد لله فهمت اذا تسعة ايام يوم يأتي الدم ويوم ينقطع والكل نحسبه حيد اني لا ارى القصة البيضاء ولا ارى الجفوف وانا اطفل من القصة البيضاء فاذا فهمت منكم ان اليوم الذي نزل فيه الدم هو حيد واليوم الذي قطع فيه الدم كني ارى البلل لكن لم ارى القصة البيضاء احسبه من الحيد قلنا نعم انت الان ما زلك حائدا تلتزمين باحكام الحيب. جاءت الثانية فقالت أنا مثل هذه بالضبط يأتي لي الدم يوما يوم وينقطع يوما ويأتي لي يوما وينقطع يوما لكني أفارقها بأني قد استمر معي هذا الأمر قلنا نوأيام الدماء استمرت وعبرت الخمسة عشر يوما عبرت الخمسة عشر يوما قالت نعم عبرت الخمسة عشرة يوما قلنا لها انت الامر فيك هين ورجاع الى نفس التصنيف اما ان تكوني مبتدا واما ان تكوني معتاده واما ان تكوني مميزه قالت انا مميزه انا ياتي الدم على على التمييز بدرجتين مختلفتين ياتيني في ايام الدم ياتيني دم اسود وياتيني دم احمر قلنا لها الان نقول لك وان كان الدم عبر وتجاوز الخمسة عشر يوما انظري في اليوم الذي جاءك فيه الدم اسود زعرة سخين غليل له رائحة كريمة هذا دم الحد واليوم الثالث الذي يأتيك فيه الدم مختلف احمر رقيق ليس له هذه رائحة فاحسب اليوم الغليل الاسود هو يوم الحد واحسب اليوم الذي يأتيك فيه الدم ليس بغليل وليست له رائحة كريهة وليس باسود بل هو أحمر محواني احسبيه من الحي والأيام هذه الأيام أيام الطهر اللي تغتسلين في هذا اليوم وتلتزمين بأحكام الطهرات تصلي وتصوم واليوم الذي ينزل فيه الدم الأسود كف عن الصلاة كثي عن الصوم أنت الآن ممنوعه من الصوم من لأن هذا هو الحي قالت واليوم الثالث في الدم الأحمر البحراني قلنا لا احسبيه لا تحسبي من الحائط أنت مستحابة في هذا اليوم فاغسلي المحل وتحفبي استفسري وتحفبي وتودأي لكل سنة في يوم الطب أنت تهيره وهو نقاء هذا إكمالا للأصناف في أحوال الحائط وتتميما في هذه الحلقة للكلام الذي اتبقناه في الحلقة السابقة في الأحكام الذي تعلق بالحائط هو كلام من ألأ وهو إن كانت المرأة قد حادت وهذا الحيض اللي بيقع أو ينزل من المرأة الدم اللي بينزل من المرأة أمر قد كتبه الله على بنات آدم كان دار الناس في التعامل, في التعامل مع المرأة لسيا ما وقد علمنا أن أهل الكتاب كانوا من أظلم من الناس في التعامل, في التعامل مع المرأة الحادث كانوا إذا حادت المرأة كل منهم يفر منها فرارهم فرارهم من المرزوم كأنه يقول الإنسان حال الإنسان حاله يقول فر من المجزين فرارك من الأسد تر من الحرب فرارك من الأسد لا يؤكله ولا يشاربه ولا يجامعه، ولا يجلس ولا يتلطف إليها ولا يرحمها بل يزيد في عنائها ويجدد على ربقتها حتى يكسرها أما ديننا الحنيفيه السبحاء أبي الشريعه الغراء أما ديننا دين يسق دين الرحمة دين الرأفة فإنهم يهتم بالمرأة سواء كانت حائلا او كانت حائلا فان الشرع الحنيف لم يغفل الشرع الحنيف مراعاة نفسية المرأة وروح المرأة ورقة المرأة وكينولة المرأة وجبلة المرأة حينما يقع عليها ما كتب الله عليها من قضاء الله في مسألة الحيض فكما كان اهل الكتاب ينفرون منها نفرة عظيمة فان في ديننا سعة رحمة بهذه المرأة فإن المرأة حينما تحيد فإن الشرع أباحة للزوج أن يؤكلها أن يشاربها أن يواطفها بل أن يزداد في البر لها حتى لا يكسر لها نفسية وأن يراعي ما هي فيه إن أهل العلم على أنه يدوس للزوج ان ينام مع زوجه في لحاف واحد وان كانت حاربا وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ام سلم لما قالت حدت فانخنست فانسللت استحيت من رسول الله وكانت في لحاف واحد معه فتركت المكان فقال لها من سلم أنفستي، ومن سلم اوتي اجوانا الكلم ويوحى اليه وهو نبيل قريب باربي هو وهو من اذكى البشر لا والله هو اذكى البشر وهو خير البشر وهو سيد البشر لأبيه هو فقال تعال رحمة منه ورعفة في التعامل مع زوجه حتى انضمت معه في اللحان فلذلك أجمعت الأمة على أنه يجوز بالمرء أن ينام مع امرأتي في بحافة واحد وأن يؤكلها وأن يشربها بل وأن يلاطفها بل وأن يباشرها ويقبلها كما نبين لكن الشرع تتحرم عليه أمر واحد هو الوقت هو الجناح في الفرج حرم الشرع على المرء ان ياتي رؤته او حاله كاين حائضا حفاظا عليه ليس تحذيرا والله حفاظا عليه وحفاظا عليها قال الله جل في علاه يسالونك عن المحيب قل هو ادى فاعتذر النساء في المحيب في المحيب العلماء قالوا اما يقصد به اسم المكان او يقصد به الاله الدم دم الحيض اما ان يقصد به الفرج او يقصد به الدم في الحالتين إذا قال الله لا في ألا يسألونك عن المحيط المكان أو الدم كله أذى يعني هذا المكان إذا نزل فيه الدم صار أذى فلا تقترب منه أو الدم بذاته أذى فلا تقترب منه يسألونك عن المحيط كله أذى فاعتزل النساء في المحيط هنا يأتي كلام علماءنا أنه انقصَد المكان إذا لا تعتزل من المرأة إلا مكان الحيض فقط وبعد ذلك الكل مباح لكن وهذا قد ورد صريحا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اسمعوا كل شيء بالمرأة الحارة اسمعوا كل شيء سوى النكاح يقصد النكاح الوقت في محل الحيط الوقت في الفرج قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء سوى النكاح رحمة ورأفة بهذه المرأة لما اتطلعت لما ضاقت نفسها لما استحت وانخصت وانخمست وانسلت عندما حضت اعطاها روحها رد عليها روحها احترم نفسية المرأة احترم الشرع كيمونة المرأة وما جبلت عليه فرعفة ورحمة في التعامل مع المرأة اباح الشرع له كل شيء معها دون الوط في الفرج لذلك نقول الذي يباح للرجل من امرأته حالة كونها حائدا بصوم وفي غير صوم فان كان صائما فلا يصح له ان يقترب منها الا بقبلة الرحمة وهذا سيأتي تفسيره ان شاء الله في الحلقات القادمة بما يباح للمرأة لرجل في الصيام. وان كان بعد الافطار واراد ان يقضي وتره وجد في نفسه حاجة لمرأة له ان يباشرها حالة كونها حائدا الا الوقت لا هو أن يباشره إلا الوطق والدلالة على ذلك كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله المعلنا سيرظهر الجواب الشرعي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما للرجل من المرأة إن كانت حائرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح اصنعوا كل شيء إلا الوط في الفرج اصنعوا كل شيء سوى النكاح وأيضا في صحيح مسلم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح مسلم في المخالئ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان إذا اراد أن يباشر رأفة الحارث كلما حائضا يأمرها تتتجر تلبس الإزار حتى عند المنطقلة تبجنب قالت قالت سيأمرها تتتجر سيباشرها وهي حائض يعني له ان يقبلها له أن يأخذ حقها منها دون الوقت حلالا حله الله له ولا تحجيل عليه بحال من الاحوال وقد اخرج ابو بايد باسناب صحيح في سننه عن عكرمة رضي الله عنه وارضاه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائب شيئا القى على فرجها ثوبا ثم باشرها وايضا في الحديث الذي رواه البخاري ابو بايد والدار عن ميمون رضي الله عنها وارضاهه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امراه من نسائه امرها فتزرت وهي حائض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اراد ان يباشر امرأته حالة كونها حائضا امرها فتزرت ثم يباشرها وهي حائض وكان النبي صلى الله عليه وسلم املك الناس بقربه ابي هو وامي وقد قالت عائشه رضي الله عنها وأباها مبينة وكأي لنا حلو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها ورحمة سلم بها كما سمعي قالت كنت ألتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم في نائ واحد هذه زادت ألف زادت ااا محبة بين الزوج وزوج فقالت عائشة رضي الله عنها وأباها كنت ألتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا واحد كنا جنب وكان يأمرني فأتجر فيباشر فيباشرني وأنا حاضر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لبيان الجواز بالأمة وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ينشرن ذلك بين الناس حتى يظهر الحلال من الحرام فالحلال بين والحرام بين لك أخي الكريم أن تسأل ما الحكمة من التشريع من التشريع عندما أباح الشرع والرجل أن يأتي مأتوه أن يباشرها أن يتمتع بكلية المرأة دون الخرج عند حالة كون أحاذًا ولما لم يمنعه منع باتا من أن يأتيها أقول حكمة التشريع كثير أو حكمة التشريع كثير ظهرت لنا منها بعض الحكم وخفى عنا الكثير و. حتى ولو لبتظهر لنا الا ولا الحكمة اممنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله واممنا برسول الله وبما الرسول عن رسول الله وعلى مراد رسول الله من اهم الحكم في هذا التشريع مخالفة اهل الكتاب اهل الكتاب يظلمون المرأة ظلمنği بينا ينهرونها ينفرون منها يظلمونها عندما يأتيها ما كتب الله عليه وماذнологه حتى تظلمها، حتى تنفر منها، حتى تهذب النفسية المرأة. إن المرأة كائن رقيق، لا بد أن تترطب به. وقد بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيانة الكتب السماوية بأن حسن العشرة من الدين ومن الإيمان. فأول الحكم في, تشريع، في هذا التشريع الإلهي هو أن الله تعالى أباح لكل شيء في المرأة إلا العاطف. المؤاكله والمشاربة حتى ان في لحاف واحد أن تانس به ويأنس بها أن يتلطف ويرحمها وأن حتى يقضي وطره منها دون الوقت مخالفة لاهل الكتاب مخالفة لاصحاب الجحيم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله في كتابه بأن نخالفهم في كل شيء دقيق صغير وكبير وكفى بها حكمه أنه خالف أصحاب الجحيم هذه حكمة ليس بعدها حكمة والحمد لله ونسأل الله الذي في كما نسأله في كل يوم خمس مرات اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأول الحكم مخالفة أهل الكتاب الحكمة السريعة وهي حكمة عظيمة جليلة ألا وهي الرحمة بالمرأة ورفع رفع مع معناويات المرأة الرحمة بالمرأة ورفع معنوياتها هذا من حكم أو من الحكمة التي تستقى من من التشريع إلى هي بإيتام المرأة أو التمتع بالمرأة حياة كامنة حائضا دون الفرج إذا المرأة كائن رقيقة لين حين لو شعرت بأنها منبوذة في مكان تقتل تقطع تتفتت أجدادها تموت لذلك الله جل الذي خلقها ويعلم حالها ويعلم كلمة هذه المرأة وأنها رقيقة فإن الله جل قد رحمها بأن أمر أو أباح لزوجها أن يطلق بها أن يأنس هذا وادي من رحمه من صلى كانفع بذلك وهو ارحم الامه بالامه يفعل ذلك مع نسائه حي هلا لمن يتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يئتس لمن يقتدي لمن يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب فيجب عيد وقد حاضت تبكي اقول هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم يؤلف بينها بين وبينها وياتيها بالهدية يكلمها الكلام الحسن يقذبها يقترب منها حتى يبين لها انها لا تنبذ بحال من, الأح من الاحوال وان كتب الله عليه هذا الامر هذا الامر فيه ما فيه من الخير والحكم العظيمة بالنسبة للطفل وبالنسبة للبن الطفل وهذا امر يعلكه الاطباء اكثر من الفقهاء ايضا من الحكم العظيم الجريمة في, الت في التشريع للتشريع في اباحة اتيام المرأة دون الوقت ان هذا من تمام حسن الاشر ان الله جعل الزوج الزيد من الزوج وجعل الزيد سكنًا لزوجته ونشر بينهما الالفه والمحبه فاذا حدثت المسره في وقت المواقات والفرقه في وقت الاخر فان الجفاء والجفوه تتسع بين الرجل وبين مراته فبذلك لما حادت ما أمره بالنظر بل حسه بل حسه الشر أن يحسن مع العشرة من باب قول الله على أي عموم قول الله لما في أعلام بالمعروف وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من أتسيب بنقطة أسره قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم بأهل وأنا خيركم لأهلي وكانت من الخيرية التي ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المرأة الحائض فتتذر فيباشرها رحمة ورأفة وقربة منها حتى يعني يرفع من معنوياتها من باب حسن عشر وعاشرهن بالمعروف أيضا من الحكم البريبة الجليلة في من هذا التشريع هو اباحه اتيان الرجل ناقصه حيضه ان ان هذا التشريع يدل دلاله واضحة ان هذه الشريعة الغراء ان هذه الشريعه الغراء لانها تتسع لكل شيء وان اذا حرمت ما حجرت واذا اباحت ما وسعت لما لما حرمت ما حجرت قالت الحرمه فقط ان يطاها الحرمه فقط أن يأتي المرأة في نفس المحل الذي ينزل منه الدم وأما الباقف مباح ولما أباحت موسعت حرمت على المرأة أن يأتي بالحيدة في الضبو كما قال المسلم اتقي الحيدة والضبو عندما يصح هذا الحديث ففيه جمالا من المتأخيرين قد صححه هذا الحديث أيضا من حكمة التشريع قضاء وطر الرجل قضاء وطر الرجل فإن رجل إذا تزوج امرأة ولا يستطيع أن يتزوج الثانيين وحاربت امرأة ويقدر الله أن المرأة تنقص في حاجها تسعة أيام ماذا يفعل؟ هل ينزل المرأة الأخرى؟ هل يطلق بصره من أعوذ بالله أن العين تزمي وزناها النظر وقد أمر الله أمرا جزما في كتابه المؤمنين أن يغدوا من أرصاره ولما شعر عليكم أبي طالب أعوذ الله عنه وأرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم في نظر الفجأ قال اصرف بصرك قال اصرف بصرك فلاديد النظر للمحرك ولا يريد رجل ان يشتم المرأة المحرمة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت امامه امرأة تفكر زوجه فذهب فقضى وطرا فلذلك الشرع لم يحجر عليه من حكمة التشريع انه لو ذهب الى البيت فوجدها حائضا وكان يشتاق اليها ليقضي وطرا ولا ان يقضي وطراه دون ان يطأ في الفرج يتمتع بها دون ان يطأ في الفرج اختم الكلام في هذه الحلقة وعلى هذا الباب العظيم هو انه قد ظهر لنا بعض البله السفهاء الاغرار الاغمار ينكرون على نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يقترب من المرأة وهي حقر. ويقول الحيد قضار الحيد اذا الم يكن في دينكم الم يكن في كتابكم ان الله قال يسألونك عن المحيط قل هو اذا الله اللهم قال قالوا فكيف يقترب سلم من مكان فيه اذا قلنا لانك سفيه لم تعرف الحكمة لانك جاهل لم تعلم كيف ان الله الذي الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين فهو أرحم الناس بازواجه بأزواجه ان كان ارحم فانا ارحم الامه بالامه فهو من ارحم الناس بازواجه بابي وامي هل علمت ايها السفيه ان هذه لمخالفه امثالك من السفهاء الذين يظلمون المراه الذين يقهرون المراه إذا نزل عليها دم الحيض فإنك تنفر منها وتجهؤ وتجهؤ فيها بقى من المكان الذي هي فيه لتحق المعنويات هذه المرأة جاء الشرع يبدل ذلك رحمة بالمرأة إن الله للعلى قد شرع على من المرأة الحائض رحمة بها أنا علمت أيها المفتون المأفوم أن هذه التشريعات بأسرها لتظهر لنا رفق النبي ورعفة النبي ورحمة النبي بأزواجه ولتؤلمنا ان الله دلو عالى ما اباح شيئا الا وفيه المصلحة وما حرم شيئا الا وفيه المفسدة وان هذه الشريعة الهراء لا توسع في التحذير وايضا لا توسع في مسألة الاباحة لما حرمت لما حرم لما حرمت ما حجرت ولما أباحت ما وسعت أيها السفيه أعلم أنه لا يسمع لك إلا مثلك اعلم أن البلد والأغرار والأغمار هم أنثالك الذين يسمعون لذلك من عرف نبيه ورحمة نبيه لا يمكن أن يأخذ بكلامك بحال من الأحوال أقول لك على كل حال لا أعلم من شأنك ولا أرفع من قدرك بكسرة الكلام عليك اخسأ فلن تعلو قبرك ومن عرف هذه الشريعه الغراء لا يحيد عنها بحال من الأحوال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله